ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون هذه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 لكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله وَالضَّالَّ فَتًى مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ لَوِضِّلُونَّكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْتُمُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ